تبصرة وذكرى لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا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 سكتت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ فصفر ونفخ فصفر ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقون مشهود لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك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 الذي جعل مع الله إلها آخر فالقيا فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ظلم لا تصموني لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأثلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من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 سمع الله لمن حمده